قال الحبيب أنا أول من يفتح باب الجنة خلي بالك فأرى مرأة تبادرني تبادرني يعني تسابقني معقول تسابق رسول الله تريد أن تدخل الجنة معه فأرى مرأة تبادرني تسابقني فأقول له ويحكي من أنت فتقول أنا مرأة قعدت على أيتام لي أنا مرأة قعدت على أيتام لي وأرجو أن أبشر إخواني وأخواتي من الفضلاء والفضليات ممن يكفلون اليتامة ولو لم يكن اليتيم منهم من أسرتهم ومن عوائلهم لك الأجر هذا أنا وكافل اليتيم له وفي لفظ ولغيره أنا وكافل اليتيم له ولغيره كهاتين وأشعر النبي بالسبابة والوسطى فابشر يا من من الله عليك بهذا الفضل وأبشري يا من من الله عليك بهذا الفضل ولا شك ولا ريب أن من أكرم البيوت في الأمة أن من أكرم البيوت في الأمة بيتا فيه يتيم يكرم ويحسن إليه أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل هذا الفضل والخير إنه ولي ذلك والقادر عليه وأنا أحيي أحيي فضل الله تبارك وتعالى الجمعية الشرعية أقولها لله جل وعلا أحيي الجمعية الشرعية على هذا المشروع الجبار مشروع كفالة اليتيم أحييهم على هذا المجهور.